بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حسن كان الكلام في الجمع بين النصوص الدالة على أن اليسار شرط في حجة الإسلام والنصوص الدالة على الاكتفاء في حجه الاسلام بالقدره على الباش وان لم يكن عده يسار وذكرنا أن بعضهم جمع بين الطائفتين بأن اليسار المالي شرط في الإلزام لا في اصل المشروعيه والا فحجه الاسلام مشروعه حتى في حق من اتى بها مع الكلفه والمؤونة ويقع الكلام فعلا في مناقشات هذا الجامع وذلك من خلال ملاحظات ثلاث الملاحظة الأولى أن هناك تعارضا مستحكما بين قوله عليه السلام في معتبرة معاوية ان حجه الاسلام واجبه على من اطاق الماشي من المسلمين وبين قوله عليه السلام في معتبرة حفص الكناسي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله يعني لا كل من اطاق الماشي فان قلت كما ذكرنا سابقا يحمل ظاهر كل منهما على صريح الاخر لان الصريح قرينه على الظاهر عرفان قلت اولا ليس كل ظاهر وصريح من باب القرينة وذي القرينة بل المناط في حمل الظاهر على الاظهار او على الصريح انهما لو جمعا في لسان واحد لرؤيا متلائمين ففي هذا الفرض يكون الصريح قرينة عرفية على الظاهر وأما لو جمع في لسان واحد بأن قال المولى يجب الحج على من أطاق الماشي من المسلمين على أن يكون له زاد وراحله فإن هذين متهافتان عرفان وثانيا ذكر الاعلام في باب التعارض في الاصول انه بين قول المولى ثمن العذره سحت وقوله لا باس ببيع عذرا هل يوجد جمع عرفي فذكروا ان قوله ثمن العذره سحتون صريح في حرمة عذرة الإنسان لأنها القدر المتيقان وظاهر في حرمة عذرة مأكول اللاحب واما قوله لا باس ببيع العذراء فهو عكسه لذلك يحمل صريح كل يحمل ظاهر كل منهما على صريح الآخر وهذا إنما يتم في الدليل الذي يدحل مدلوله إلى جزئين كما في قوله ثمن العذره سحتون فإن هذا المدلول ينحل إلى جزئين بلحاظ عذرة الإنسان وبلحاظ عذرة ما أقول لاحب، ففي الأدلة التي ينحل ويتبعض مدلولها قد يقال بحمل الظاهر. في كل منها على صريح الاخر وأما في الأدلة التي لها مدلول واحد لا يقبل التبعيض والإضحلال كما لو قال المولى المستطيع من أطاق الماشي وقال المستطيع من له زاد وراحلاه فانه في هذين الدليلين لا معنى لحبل الظاهر على الصريح عرفان لعدم انحلال المدلول وعدم تبعضه فالنتيجة أن التعارض بين هاتين الطائفتين مستحكم فإما أن نقول بسقوط الطائفه الداله على ان حجه الاسلام واجبه على من اطاق الماشي بسقوطها عن الحجيه اساسا لإعراض المشهور عن العمل بها والإعراض مانع من الوثوق أو على فرض عدم تحقق الإعراض فان الطائفه الاولى وهي ما دل على اعتبار الزاد والراحله مقدمه على الثانيه لموافقتها للكتاب باعتبار ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ظاهر في نفسه مع قطع النظر عن النصوص في اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة العرفية وهي التمكن من الزاد والراحلاء هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية أن من اختار هذا الجامع استشهد بطوائف من النصوص على تمامية الجامع فمن هذه الطوائف روايات البذل مثلا قوله عليه السلام في صحيح الحنذي فإن عرض عليه ما يحج به من ذلك قال ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع ابكار حيث استفيد من هذه النصوص ان الحج واجبون حتى مع فرض المهانه اذ الحج على حمار مقطوع الاذنين والذناب موجب للمهانه عرفان لا يكون بحسب حال الناس لا هذا في نوع الناس شلون نوع النوع <تصفيق> النوع لا يستوجب المهانة يعني في بعض الناس يستوجب المهانة وإلا بحسب النوع لا يستوجب هذا المهانة هكذا تقولون بعد أنا اقبل كلامكم الشيخ ما قبل يلاحظ على الاستشهاد بهذه الطائفة اولا ان بعضها ظاهر في انه يجب عليه الحج على حمار كذا بعد استقرار الحج نظير معتبرت معاوية ابن عمار حديث ثلاثة باب عشرة من ابواب وجوب الحج فإن كان يقول فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل يعني يعني لم يحج فاستقر عليه الحج فانه لا يسعه إلا أن يخرج يعني بعد أن استقر عليه الحاج ولو على حمار أجدع أبتار إذن إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتار فإن هذه النصوص ليست ناظرة إلى ما يحقق الاستطاعة وإنما هي ناظرة إلى مرحلة ما بعد استقرار الحاج واشتغال الذمة به وثانيا كما أفاد الشيخ وخلافا لكم الحج على حمار أجدع أبتار لا يستلزم المهانه بحسب النوع وان كان مستلزما لذلك بالنظر الى فئه من الناس وقسم من الناس خصوصا في تلك الازمنه ومما استشهد به من الطوائف على تماميه الجامع النصوص الداله على ان من عجز عن الحج عجزا بدنيا يجب عليه الاستنابات مثلا باب 24 وعشرين من ابواب وجوب الحال ما ليه قد مزقوا عليكم السلام حيث استفيد من هذه النصوص أنه كما أن القدر البدنية ليست دخيله في أصل الوجوب حيث يجب على العاجز الاستناباء كذلك اليسار المالي ليس دخيلا في أصل المشروعيه لأن أجزاء الاستطاعة وهما القدره البدنيه والسربيه والماليه دخيله في الاستطاعه بنحو واحد والجواب عن ذلك المفروض في روايات الاستنابه ان الاستنابه واجبه على الموسر فرض فيها انه موسر معتبره الحلبي حديث اثنين باب اربعه وعشرين وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض او حصر يعني منع ما حصل فيزا او امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه يعني عن نفسه من ماله صرورة لا مال له فبعد أن فرض في هذه النصوص أن من تجب عليه الاستنابه هو الموسر فلا مجال لدعوى ان القدره البدنيه واليسار المالي على نسق واحد ومما استشهد به من هذه الطوائف ما دل على كفايه عدم الحرج في في حجه الاسلام حديث واحد باب سبعة معتبرة ذريح المحاربي أن أبي عبد الله عليه السلام من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا والجواب عن هذا الاستشهاد أن هذه الرواية مطلقة فتقيد بالروايات الدالة على اشتراط اليسار المالي هذا تمام الكلام في الملاحظه الثانيه وياتي الكلام في بقيه الكلام يعني يهوديون صلني لها مراتب درجات فليت نتعامل معه يهوديا غير مؤلأ. إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما لم ما به ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما كافر واقعا مظاهرًا وعملًا، عملًا عمد مسلم ولكن إذا مات يموت على الكفر الله سجّل علم واقعًا أن هذا واقع كذلك. هو واقع الكافر باهر شلون؟ هذه هذا الذي وراءه هذا الإنسان الذي لم يحب مع توفر كل الجنيات. مالي. الامام يقول ان هذا واقعه يهودي او نصراني يعني كافر واقع واقع صار صار عندنا علم من خلال هذه الضوايات بكفره الواقع لا بكفره الاعتبار فلما لانه مسلم اعتبارا يتشهد الشهادتين من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حرم ماله ودم. مسلم ظاهرا يعني مسلم اعتبارا كافر واقعا الله جل جلاله وسلم الله هو الذي تعامل الكفار واقعا نحن نتعامل مع عالم الاعتبار في عالم الاعتبار هو مسلم <تصفيق> <عليك. تصفيق>